قال طيب يمكن اتعب نفسي وبعدين الله ما يتقبل مني يا اخي ما هو بشغلك تقبل ولا ما يتقبل انت عليك انك تبذل العباده والقبول عند الكريم عز وجل نقول طيب ليش ما تتصدق بريالين على هالمسانه الضعيف قال طيب وان كان تصدقت وبعدين الله ما تقبل وراحت فلوسي ببلاش يا اخي لا تشغل نفسك بهالمساله يتقبل او ما يتقبل لا تشغل نفسك انت عليك انك تقدم العمل وان تتعامل مع ربك الكريم كذلك الدعاء أنت عليك أنك تقدم الدعاء استجاب ولا ما استجاب لا تشغل نفسك في الموضوع يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم شوف الآن ذكر فعلين فعل متعلق بالعبد وفعل متعلق بالرب الفعل اللي متعلق بالعبد ادعوني أنت مأمور بهذا ادعوني والفعل المتعلق بالرب استجب لكم ما قال وسوف لأ أستجب لكم أتجيب. إذن أنت افعل الفعل المتعلق بك ادعوني ولا تبدأ تتحكم في الفعل المتعلق بالرب متل تستجيب يا ربي طيب أنا صار لي شهر أدعو طيب يمكن الله ما يستجيب لي يمكن عندي أعمال ترد دعائي لا تشغل نفسك في هذا الموضوع أنت عليك أنك تدعو الله تعالى كريم ويقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى الرزاق الكريم الغني الستير الشافي طيب يا ربي وش نستفيد لما عرفنا نالك الاسماء الحسنى لماذا اخبرتنا بها فادعوه بها يعني يقول يا رزاق ايش يا جماعة ارزقني يا شافي ايش ايش فيني يا ستير استرني يا غني اغنني ولله الاسماء والحسنى ايش المطلوب منا فادعوه بها اذا الدعاء بحد ذاته عباده من العبادات سواء استجيب له ما استجيب هو عباده تسجل لك المساله الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ما من داع يدعو الله بدعوه الا اعطاه احد ثلاثه اشياء قال اما ان يستجيب له في الدنيا يعني يقول اللهم اشفي ولد المريض فيشفى اللهم اقض ديني فيقضى قال اما ان يستجيب له في الدنيا واما ان يكف عنه من الشر بدعائه يعني واحد قال اللهم اشفي ولد المريض اللهم اشفورت فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء ويكون هناك قدر نازل بموت الولد مثلا فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القدر بالبلاء فلدعاء يصل الى السماء فيشفى الولد ولا القدر ينزل الى الارض فيموت الولد يقور صلى الله عليه وسلم فيعتلي فيعتركان او يعتلي جان الى يوم القيامه فتجد الداعي احيانا يقول يا اخي انا صار لي اسبوعين ادعو ولا نفعني الدعاء خطا الدعاء نفعك لكنك ما تدري الدعاء ينفعك وانت لا لا تعلم ربما لو لم تدعوا لمات ولدك او واحد يقول اللهم اقض بديني بعدين يقولنا بعد اسبوعين او ثلاثه يا اخي صار لي شهر اقول اللهم اقض بديني ولا نفعني الدعاء خطا الدعاء نفعك وانت ما تدري لو انك تفقه لانعلمت ان الدعاء ينفعك ربما لو لم تدعو لزاد البلاء يمكن يروح صاحب الدين ويشتكيك في عملك او ياتي ويحرجك عند عند والدك ولا يروح يشتكيك في الشرطه ولا في الحقوق المدنيه ويتعبك فالدعاء ينفعك وان لم تعلم الدعاء يكف الله تعالى عنه بلاء انت لا تعلم انه بينزل عليك قال إما أن يستجيب في الدنيا وإما أن يكف عنه من الشر بها والثالثة قال وإما أن يؤخره إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات وجاء في بعض الآثار أن الداعين إذا رأوا ثواب دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا إذا رأوا ثوابها يوم القيامة ودوا لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا دعاء حتى يكونوا كافأون بيوم القيامة الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله إذا نكثر ما دام الدعاء يا كذا او كذا او كذا اذا نكثر فقال عليه الصلاه والسلام الله اكثر الله يغضب ان تركت سؤالك وبني ادم حين يسال يغضب لا تسالن بني ادم حاجه واسل الذي ابوابه لا تحجب انت انزل الدعاء بالله تعالى وابشر بالخير الحاله الثالثه المساله الثالثه مساله الدعاء لا تستعجل اجابه دعائك بعض الناس يدعو مثلا ولده مريض تجي عنده في المستشفى تقول له طيب ادعو الله ان يشفي ولدك قال يا اخي صار لنا شهر ندعي والله ما استجاب طيب وانت على كيفك يستجيب الله ولا ما يستجيب على كيفك تبغى تدعو الظهر ويستجيب قبل اذان الظهر لا تستعجل اجابه دعائك يقول النبي عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقولوا دعوته ودعوت ودعوت فلم ارى يستجاب لي فيترك الدعاء انتبه لا تصل له المرحله انت بلا تصل ادعوا وترى الله تعالى بيستجيب وانت اخر موسى عليه السلام دعا على فرعون رفع موسى يديه دعاء على فرعون وهارون يؤمن ايش اعظم من هالدعاء يا جماعه نبي يدعو ونبي يؤمن ايش اعظم من هذا رفع يديه موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم قهر امين واشتد على قلوبهم قهر امين فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم قهر امين ارتفعت الدعوات للسماء فاذا الداعي نبي واذا الذي يؤمن نبي واذا المدع عليه مو بواحد متعاطي مخدرات ولا يشرب مسكرات ولا مرتشي ولا عاقر والديه ولا واقع في فاحشه ولا واحد قال انا ولي ولا نبي ولا ملك ولا اله لا فاذا المدع عليه رجل قال انا ربكم الاعلى حتى ابليس ما قالها فاذا بالله تعالى يقول في الايه اللي بعدها على طول قد اجيبت دعوتكما على طول الدعاء ارتفع وجت الاجابه قد اجيبت دعوتكما السؤال يا جماعه تدرون متى راى موسى الاجابه متى فعلا الاجابه راها متحققه تدرون يقول ابن كثير في التفسير ولم يرى موسى الاجابه الا بعد 40 سنه